بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وهر لذ ولا تمنن تستكثر وله ربك فصبر فاذا نقر فنقور فذلك يوم اذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودة وبنيه شهودة ومهت له تمهيدا ثم يصنع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا